يا جبال اوبي معه والطير والن ن له الحديد ان يعمل سابغات وقدر في السعود واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح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 محاريب وتمايل وجفان كالجواب وقدور الغسيات يعملوا آل دعوة شكرات وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دع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 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٍ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قل أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ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 وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم مَّمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نبير إلا قال مترفوا إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين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 اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعوا ولا ضرّوا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قالوا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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُولُوا لِلَّهِ مُثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا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 قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امننا به وان لنا متناوشا من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل